هاي صباح الخير واهلا بيكم كلكم معنا في برنامجنا النهارده مولد الرسول نور كل الدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والمولد مش عروسة المولد مش حصان. المولد قبل ده وبعد ده فرحة افرحوا بالنور في مولد الرسول افرحوا بالخير في مولد الرسول افرحوا بالحب في مولد الرسول من قبل ما يتولد جد عبد المطلب شاف في منامه نور من قبل ما يتولد أم آمنة شافت في منامها نور وتولد النور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم افرحوا بالنور افرحوا بمولد الرسول الفرحة حلوة لكن بتبقى احلى لما بنفرح مع الناس الفرحة حلوة لكن بتبقى احلى لما نفرح معانا الناس افرحوا مع الناس وفرحوا معاكم كل الناس هناخدكو ونروح المول. ليه؟ <تصفيق> الليل الليل يلا يا ميمون كمل حرست كملها الليل الليل يلا يا ميمون كمل حرست كملها أردادي وبيتي أردادي والإردى اللي معاه زوجتي يرقص يلعب ويهاتي الليل الليل يلا يا ميمون الليل الليل الليل يلا يا ميمون. نسأل سؤال عروسه المولد موجوده في مصر من امتى من زمان حكايتها ايه حكايتها كتير مثلا بيقولوا كان في اميره في مصر والاميره كان اسمها قطر الندى كبرت وجالها الاوان علشان تتجوز وايام فرحة وافقت ايام المولد الناس في مصر عملوا الحلاوة عروسة زي قطر الندى وعملوا للعروسة مروحة وطرحه زي قطر الندى من يومها وفي كل مولد عروسة المولد تظهر وتباد ابيضي الحيلة واجل حيلن وابياد الحيله واجل حيلن ورقص جمال صار في قولن وثابقي اهوه ارجع كدهو كدهو كدهو كدهو كدهو كدهو كده كده وتوتا توتا حالا حنقول حدوت حلواني الحلاوة كان عنده دكان وفي الدكان عروسه حلاوة وفارس حصان الاتنين زمايل في دكان واحدة الاتنين زمايل على رف واحد كانوا الاتنين يقفوا يتسلوا يتفرجوا على زحمة الشارع يتفرجوا على الولاد يتفرجوا على البنات وساعات كانوا الاثنين يتكلمون العروس الحلاوة تكلم الفارس الحصان والفارس الحصان يكلم العروس الحلاوة وفي يوم في ولد جه وطلب فارس الحصان اخده وشاله قبل ما يمشي الولد العروس الحلاوة بصت على الفارس الحصان والفارس الحصان بص على العروس الحلاوة. والاتنين قالوا يا خسار. كنا في دكان واحده وكنا على رف واحد لسه العروسه هتزعل ولسه الفارس هيزعل جات بنت صغيره وطلبت العروسه الحلاوه والبنت الصغيره اخدت العروسه الحلاوه والبنت الصغيره شالت العروسه الحلاوه والبنت الصغيره مشيت مع الولد الصغير والبنت الصغيره دخلت بيت مع الولد الصغير البنت الصغيرة طلعت سلالم مع الولد الصغير البنت الصغيرة اخت الولد الصغير وفرحانة البنت الصغيرة بالعروسة وفرحان الولد الصغير بالحصان وفرحان الحصان بالعروسة وفرحانة العروسة بالحصان كانوا سوا في دكان واحد على رف واحد رجعوا سوا في بيت واحد على رف واحد الكل فرحانين عارفين ليه علشان مولد النبي مش ممكن يزعل حد مولد النبي بيفرح دايما كل الناس في اليوم ده نتكلم في اليوم ده نتعلم في اليوم ده نقول محمد كان فقير محمد كان يتيم لكنه عند الله وعند الناس عظيم يوم المولد عاد اتعلموا منه اخلاق محمد النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اتعلموا منه الصدق وتعلموا منه الامانه وتعلموا الصبر وتعلموا كلمه الحق اتعلموا كل شيء من محمد النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اصدقائي صغيرين النهارده معادنا مع مجلة الاطفال عدد خاص عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم على غلاف العدد ده من مجلتنا عندنا صورة عروسة المولد يا ترى لو تكلمت عروسة المولد هتقول ايه هقول اني عروسة جميلة العروسة دايما جميلة وتبقى اجمل لما تبقى عروسة المولد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى فكرة انا بندندشة قوي وشيك قوي كل فن لاني فن شعبي أجيل من أيام الفاطميين اللي هم أولاد السيدة فاطمة بنت سيدنا محمد وزوجه سيدنا علي وكنت بتصور إني عروسة بجد ومستني الشاب الزريف الحلاوة برضو اللي على حصانه لقيتنا يا دوبك حلاوة نتاكل وبالمناسبة ليه بتاكلوا حلاوة في ذكرى مولد النبي والله الذكرى نفسها أحلى من الحلاوة واجمل وفي اجمل من ذكرى الخير اللي عم الدنيا النور اللي نور ظلام الجهل والكفر اظن بتضحكوا وتقولوا عروس المولد نطق ليه لا المناسبه دي بتخلي اللي ما ينطقش ينطق اللي بيفوتوا فرد ما يفوتوش مناسبه نلحق فيها نفسنا بالايمان اكتر بالصلاه اكتر بالصوم اكتر بالاخلاق أفضل بالسلوك أحسن كمانكم بتقولوا العروسه هتنصحها لا انا بس فرحانه بالمناسبه المناسبه اللي اتعملت علشانها وبفرحكم بوجودي ولما يخلص المولد اخلص انا كمان واقول لكم الى اللقاء من حكمة فيها آيات من كتاب الله الكريم وفيها كلها كلمات مجيح للرسول عليه الصلاة والسلام وخلقه وعمله ورسالته بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق رسول الله المردع وهجوم المردعات على مكة يدوروا على طفل اهله أغنية ومين حيتجه لليتيب محمد ثم هو حيقبل مين كانت آخر واحدة وصلت حليمه السعديه وصلت على حمارها الضعيف ولو تصورنا حليمة في حديث يا ترى هتقول ايه قلت في نفسي لن ارجع بدون طفل فسأخذ هذا اليتيم ماذا توقعت ان لا استطيع ان ارضعه وابني فما كان عندي لبل كاف وكيف عدتي على حمارتك الضعيفة رأيتها تجري وتسبق كل الدواب بعد أن حملت محمدا معي وعدت به إلى بيتك نعم كانت أرضنا مجدبة تذهب الغنم للمراعي وتعود جائعة فلا نجد فيها لبنا وفجأة رأيت الأرض حولنا مخضره وغنمنا تشبع وتدر اللبن حتى أنهم كانوا يقولون للرعاة اذهبوا الى حيث ترعى غنم حليمة ومتى فطمت محمدا وعمره سنتان واخذته الى مكة وانا اريد ان تتركه امه لي وهل وفقت نعم وفقت وبقي معي الخير وكبر محمد وترك ديار بني سعد تركته حليمة وهي التشعر بالاسف وتلقفته مربية تانية بركة ام ايمن تلقفته بالفرح وله معاها حكام المربية وعلى صفحة دي بنقدم شخصية فريدة هي السيدة بركة ام ايمن اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيناديها احيانا يا أمي ابنتصور حديث أو حوار دار مع أم أيمن حد بيسألها عن ذكرياتها مع رسول الله يا ترى هتقول إيه هل شهدت مولده صلى الله عليه وسلم كنت مع والدته في هذه اللحظة فقد خلفني لها زوجها عبد الله وتركني في رعايتها وبعد المولد أخذته حليمة السعدية للرضا وبعد أن اكتمل عمره نحو ست سنوات أخذته أمه إلى يثرب وكنت معهما؟ نعم أردته قبر أبيه وبيوت أهلها وبدأنا معا رحلة العودة إلى مكة ولكن ماذا حدث؟ على الطريق بعد ثلاثين كيلو مترا من يثرب توفيت والدته وبكيناها كثير وعدتما وحدكما نعم عدنا الى مكة لكي ارعاه وقد طوقني بزراعيه بعد موت امه وقال لقد ماتت امي وانت امي وبعد ان نزلت عليه الرسالة أمنت به وهاجرت إلى المدينة وأعطتهم مسلم نخلات أهداني إياه وبعدما رزقنا الله في خيبر أعاد المهاجرون الأنصار كل هداياه لكني رفضت في البداية أن أعيد النخلات فهي هدية الرسول لي ولكنه عليه الصلاة والسلام أعطاني عشرة أمثال هذه النخلات حتى رضيت وكيف كانت معاملاته لك حين كنت أزوره كان يفرش لي طرف ثوبه لأجلس عليه ويناديني يا أمي عليه أفضل الصلاة تعذ بالميام من يمك المولدك آية من الآيات صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك وسلم من عهد آدم وانت خير خلق الله أنت خاتم الرسل، أنت حبيب الله، واتبشرت أرض مكة بنت لها علامات، ويومها كان مولده أيام الآيات. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. امتنا القرآن وطريقنا للرحمن والرحمة والإيمان والتوبة والغفران نورت كل الوجود الأرض والسموات ويمها كان مولدك آية من الآيات صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك وسلم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 تلك قصتها المبايعة المسلمين لرسول الله تحت الشجرة في الحديبيه إلا قد حكيتها لك عشر مرات أريد أن أسمحها لأني أستمتع بها كثيرا إنك عرفتها جيدا ومع ذلك سأحكيها لك للمرة الأخيرة شكرا لك يا أم كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بعث من هنا من المدينة بعثمان بن عفان إلى قريش في مكة يبلغها أن المسلمين يريدون الحج إلى بيت الله الحرام ولم تقبل قريش هذا فعلا رفضت وكان المسلمون قد خرجوا مع الرسول إلى الحديبية في طريقين إلى مكة نعم وفي هذا المكان سمعوا أن قريشا قتلت عثمان بن عفان مبعوث الرسول يا إلهي هل عندما سمع المسلمون بهذه الإشاعة قرروا أن يقاتلوا قريشا وقاموا يبيعون الرسول تحت الشجرة ويقسمون أن يمضوا وراءه للحرب لقد نزلت في ذلك الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم نعم رضي الله عنهم لموقفهم العظيم إنني أريد أن يرضى الله عني أمه أطع الله ورسوله يرضى عنك يا عبد الله بن الزبير وبعد عبد الله بن الزبير ما سمع من والدته أسماء بنت أبي بكر حكاية بيعه المسلمين للرسول في الحديبية تحت الشجرة رحل خلط عائشة زوجة الرسول وسألها عن البيعة أسئلة كثيره قوي ماذا تعني البيعة وكيف كانت ماذا قال المسلمون وهم يضعون أيديهم في يد الرسول وكانت السيدة عائشة بنت أبي بكر وزوجة الرسول بتجاوب على أسئلة الطفل عبد الله بن الزبير بالتفصيل وبكلمات مليانة إيمان بالله وبالرسول قالت له إن البيعة معناها إن كل واحد من المؤمنين أقسم وهو بيضع ايده في ايد الرسول إنه حيضح بنفسه في سبيل الله وفي سبيل الإسلام ويترك عبد الله بن الزبير خالته ويروح لاصحابه يجمعهم مش علشان يلعبه لا انما يتفقوا مع بعض على حاجه الكبار مش فاهمينها ويتلموا ويبقوا عدد كبير قوي ماشيين في موكب محدش عارف هما رايحين فين يراقبهم المسلمين يلاقوهم رايحين على بيت رسول الله عبد الله هل اخذت كل أطفال المدينه إلى بيت رسول الله نعم يا امه ماذا حدث كيف استقبلكم لقد تركنا الباب وإذا عليه الصلاة والسلام هو الذي يفتح لنا وتراجع الأطفال للوراء بضع خطوات هيبة وتعظيما له لقد ظهرتنا طلعته ها وأنت تراجعت قليلا ربما خطوة واحدة وماذا قال لكم الرسول سألنا ماذا نبغي قلت له نريد أن نبيع تبيعون نعم نبيع لقد رضي الله عن الذين بايعوه ونحن نريد أن يرضى الله عنه هذا هو سر كثرة أسئلتك عن البيع وامتدت يده الكريمة تحتضن أيدينا واحدا بعد الآخر وكنت أوله ماذا قلت له وماذا قال لك قلت له نبايعك يا رسول الله على أن نقاتل الكفار والمشركين وابتسم لي عليه الصلاة والسلام وقال عني إنه ابن أبيه إنه يحب أباك كثيرا يا ولدي وتشجع صديا من بعد وتقدمه مصافحون الرسول ويبايعونه على مصرة الإسلام وتقبل منا البيعه كما تقبلها من الكبار في الحديبين إنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنكم أمل الإسلام وجنده الذين سيرفعون لواءه في كل الدنيا وبعد أن سطحناه جميعا انصرفنا والرسول يدعو لنا بالخير إنكم تستحقون كل خير بحق وصدق وكانت مظهرة الأطفال في المدينة وبيعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام لها ضجة كبيرة ودوية عظيم مش في المدينة وحدها إنما في كل أنحاء الجزيرة العربية والأطفال دول كبروا وهم اللي نشروا الإسلام كنتم مع حديث الأطفال وقبل فضيلة إذا...